اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين أستاذ <مشتاد> قدس سرّاه في تهذيبه ومحصله أمران عليه إن نسبة ما دل على الترخيص. في صوم يوم النافر وهو صحيح العيس مثلا لما دل على المانع من صوم أيام التشريق كصحيح ابن سنان نسبة المقيد للمطلق أو الخاص للعام فإن مفاد صحيح من سنان المنع عن صوم أي يومين من أيام التشليق بينما مفاد صحيح العيص استثناء يوم النافر والترخيص في صومه فبما ان النسبه نسبه المقيد للمطلق فمقتضى الصناعه هو حمل المطلق على المقيد ولا تعارض الا الثاني <تصفيق> إنا صحيح منصور ابن حازم حديث خمسة باب ستة من أضواب الذبح حيث قال سمعته يقول نحر بمنا ثلاثه ايام فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثاء فإن ظاهره أن المراد بيوم الناح الذي يصح صومه والثالث عشر وان المراد بايام التشريق التي منع من صومها تنقضي بالثاني عشر فمفاد الصحيح قرينة على النصوص الأخرى ويلاحظ عليه إن نسبة ما دل على الترخيص في صوم يوم النافر لما دل على المانع من صوم أيام التشريق هي التباين والوجه في ذلك أن ما دل على المانع لسان يأبى التقييد عرفان ومتى ما كان لسان المطلق ابيا عن التقييد عرفان فالمقيد وان كان أخص موضوعا من المخلص لكنه مباين له حكمان فمثلا اذا قال المولى ان الظن لا يغني عن الحق لو من الحق من الحق شيئا وقال فِي دَلِيلٍ أَظَّنُّ النَّاشِعُ عَنِ الشُّهْرَى خُلْ بِهِ فَإِنَّهُمَا متعارضان عرفان وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَخَصَّ مَوْضُوعًا بِلِحَارِ أن قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا لسان آب عن التقييد كذلك في المقام إذا قورن بين لسان صحيح ابن سنان القائل يصوم ثلاثة أيام ليس فيها أيام تشريق وبين قوله في صحيح العيص يتسحر ليلة الحصبة ويصبح وهو صائم وهو يوم نافر فان اللسان الاول ليس فيها اي متشريع اذن عن التقييد بالثاني عرفان ومقتضى ذلك تعارض للتقييد وأما صحيح منصور بن حازم الذي أفاده فهو داخل ضمن المعارضة. لأنه دال على الترخيص في الصوم بعد الثاني عشر فهو معارض لسانان لصحيح ابن سنان المانع ومع تعارضهما فلا موجب. لجعله قرينه على مفال سائر الروايات هذه المحاوله الثانيه ما تمت بل, بل اذا كان المطلق وارد في مقام التعليم او كان المطلق لسانه لسان, لسان التابيد فهذا يكون ابيا عن التقييد تكون لسانا ابيا عن التقييد عرفان المحاوله الثالثه هذه المره الثانيه كانت هي التفصيل بين فرض عدم التمكن من صوم الثلاثة بعد أيام التشريم فيشرع له أن يبدأ الصوم بيوم النهر وفرض التمكن منها فلا يشرع له والشاهد عليه. صحيح رفاعه بحسب طريق الشيخ قدس سره في التهذيب لا بحسب طريق الكليمي لاجتماعه على شبهه الارسال ما ضد هذه الروايه وهي عن رفاعه عن المتمتع لا يجد الهادي هذا حديث واحد باب ستة وأربعين من ابواب بالذات عن المتمتع لا يجد الهادي قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله الرزقه لا ينتظرونه اذا بصوت ثلاثه ايام بعد الثالث عشر رزقه ما ينتظرونه قال يصوم يوم الحسبه ويومين بعده اكو هنا بيت بحسب طريق الكليلي لا بحسب طريق الشيخ قلت وما الحسبه قال يوم نفرح فان ظاهر الروايه والتفصيل وانه ان كان متمكنا من صوم الثلاثه بعد ايام التشريق وإن كان عاجزان لعدم انتظار الرفقة جاد له صوم يوم الناف رقنا بعده وبالتالي فهذه الصحيحة شي يقولوا شيخ فاضل التعبير الصناعي شنو شاهد جمعين أحسنتم فهذه الصحيحة شاهد جمع بين المتعارضين ما دل باطلاقه على المانع وما دل باطلاقه على الترخيص فهذا طرف ثالث يجمع بينهما شاهد الجنب يقيد كلا الإطلاقين بالنسبة له. عالي. والإطلاق الأول أبن عن التقصير. شلون؟ الإطلاق الأول أبن عن التقصير. يقيده مفهوماً ومنطوقاً. هو قيد منطوقاً بالنسبة لل. <تصفيق> لإطلاق الأول الذي ليس فيها يوم تشرير. شاهد الجنب ابن كثير فهو التقيل بعد. نعم. وذاك أبن عن التقصير. مال مال. متين صح. وقد يورد على ذلك. بإيرادات أليف ما في المعتمد من عدم ورود تفسير الحصبات بيوم النافر في رواية الشيخ فإن تفسير يوم الحصبات بيوم النافر انما ورد في روايه الكليمين وهي مبتلات بالارسال واما روايه الشيخ المعتبره فلم يرد هذا التفسير في ذيلها فلا تصلح الروايه شاهدا للجمع بعد ان لم تفسر يوم الحصبه بيوم النار فلعل المراد بالحصبه يوم الرابع عشار كما يراه العامه فانهم فسروا ليله الحصبه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 أنه مضافا للعلالة نفس سياق الرواية على أن المراد بيوم الحصبه يوم النافر بمقتضى قرينية المقابلات بين المانع والتركيز فإن مقتضى المقابله بين منعه من صوم أيام التشريق وترخيصه إذا لم يتمكن هو أن المراد بيوم الحصبه يوم من أيام التشريق والا لم يكن وجه لهذا الاستثناء والاستدراك مضافا لذلك فقد ورد تفسير الحصبه بيوم الناصر في عده نصوص كمعتبره حماد حديث ثلاثة باب ثلاثة وخمسين من أبواب الذاب سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي عليه السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النهر ويصبح قالمان خلاف غير من الروايات كنت حمد لله قلت وما الحصبه قال يوما في صحيحه العيس موجود قلت وما الحصبه قال يوما في نفس صحيح العيس قلت قال نقرا من من, من مكة من الحصبة الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى مكة نفر من الى مكان الحصبة هي, الحصب هي الأبطاح مكان الى مكان الى الحرام كيف مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى من الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان لا تأخذ بكلام عام مع <تصفيق> التعاصل بل حتى في كتب اللغة نعم <تصفيق> ما ذكر الزبيدي في تادي العروس وكذلك <تصفيق> اللغويين من كتبه لغوي وكتبه لغويين كذلك في القموس المحيط كلهم يذكرون أن المراد من ليلة الحصبة هي الليلة الرابعة مشتبهين. <تصفيق> لأن الرواية صحيحة تقول يوم النار الحصبة يوم النار ويعبرون عنها ليلة النقر كذلك نحو <تصفيق> بل الظاهر أن تفسير يوم الحصبة بيوم النفر مما اتفق عليه في روايات الإمامية كما يظهر من كلام الصدوق حديث باثنى باب ستة وأربعين لا محمد بن علي بن الحسين في الفقيد قال روي عن النبي والأئمة أن المتمتع إلى أن قال فإن فاته صوم الثلاثه الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائمان وصام يومين من بعده. آخر. سيدنا. تكملة عبارة الفقير تبين بأنه أيضا أن النصر هو يوم الثالث عشر. تكملة العبارة. يعني, يعني آخر بعد بعد, بعد, بعد, بعد هذا التوقف من له. إمفاتا. وأصبح صائما فاته صوم هذه الثلاثه الأيام. حتى يخرج وليس له محاذاه يخرج صام هذه الثلاثه قطعي وعندنا المراهقه يعني المكة ايه يعني يبين انه الخروج من مكه غير انه ليس خروج قصدي هذا رد عليه <تصفيق> <تصفيق> حتى طيب قلنا أو المستحبات طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب جزء من الليل في الأبقاع وهو المكان الذي يسمى بالحصبة، فهذا يسمى نفر من يعني هذا آخر شيء. يستحب أن يصل الضهرين بمكة في المسجد الحرام يوم الثالث عشر. ها إذنك تعتبر دخول المسجد نفر بعد نفر من زمان بعد إذنك يستحب له يوم الثالث عشر. ان ينفر قبل الزوال حتى يصلي الظهرين وين في المسجد الحرام حصل النفر في نفس اليوم الثالث عشر وقد فعله النبي روايه صحيحه انه نفر يوم الثالث عشر قبل الزوال وصلى الظهرين في المسجد <تصفيق> الايراد الثاني ما تكر من التفصيل ساقط بالمعارضه مع ما دل على ان حكم من لم يقم عليه جماله الصوم بعد خروجه من مركز اما في الطريق او عند اهله لا ان حكم من لم يقم عليه جماله صوم يوم النافر مثلا معتبرة معاوية ابن عمار حديث أربعة باب سبعة وأربعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمقام وان لم يكن له مقام صام في الطريق لانه يبدا الصوم من يوم النافر ولكن لا منافاه بين هذه النصوص وما دل على صوم يوم النافر عند ضيق الوقت ببحاظ أن المقصود به أي بصوم يوم النقر صومه في الطريق كما لو فرضنا أن الرفق يخرجون يوم الثالث عشر فإنه يكمل صومه وهو في الطريق كما هو ظاهر ذيل صحيح رفاعة حديث واحد باب ستة وارمعين قال قلت وما حصبه قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفه مسافر <تصفيق> إلى آخر الرواية نفر نفر نفر نفر, نفر لذا هذا الذيل أيصوم هو مسافر موجود حتى في طريق الشيخ نفسه فقط تفسير الحصبة بيوم النفر لم يرد في رواية الكليني أما قوله اعتراضه على أيصوم وهو مسافر ألا ليس هو يوم عرف مسافر وارد في كلا الطريقين. ممكن السفر عبر خروج إلى عرفة وخروج بعد. لا مخرج عرفة. خارج من منا؟ عشرين. ممكن أنه نسّر السفر طريقا من مكة إلى العرفة. من منا إلى مكة ليس سفر. لا. خارج من مكة إلى عرفة. على من عرفة إلى مزدلة إلى من هذا كله سفر واحد. فما هو فما هو اعتراضه, اعتراضه اعتراضه على الإمام عندما قال له الإمام يصوم يوم النفر اعترض كيف يصوم يوم النفر والحال أنه سيسافر مو اعتراضه على أنه في سفر اعتراضه على أنه في سفر, أنه في سفر. إذا لماذا اعترض على أصل المطلوب. هو اعترض على صوم يوم النفر لو كان يريد بالسفر السفر الذي بدأ اعترض على أصل صوم الثلاثه به بينما هو اعترض على صوم يوم النافر فالظاهر أن المراد به السفر الذي هو عازم عليه مضافا إلى أن ما دل على الترخيص في صوم يوم النافر تخيير لا تعين بقارينة صحيح زرارة حديث ثلاثة عشر باب ستة وأربعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لم يجد ثمن الهدي فاحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك الايراد الثالث على هذا الجمع وهو إيراد صحيح ان الروايه معارضه في نفسها بصحيحه معاويه بن عمار الداله على ان من لم يقم عليه جماله حديث أربعة باب ستة وأربعين عن نبي عبد الله عليه السلام سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج قلت فإن فاته ذلك لاحظوا سياق الرواية قال يتسحر ليلة الحسبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فان لم يقم عليه جماله قال يصومها في الطريق فان ظاهر هذا الذيل ان المراد بصوم يوم النار صومه حال الاقامه لا حال ضيق الوقت بينما مفاد صحيح رفاعه أن صوم يوم النفر حال ضيق الوقت لا حال فلأجب تعارضهما لا يمكن التعويل على صحيح رفاعة شاهدين الجامعة أذكر هذه المحاولة الأخيرة وننتهي المحاولة الرابعة حمل ما دل على التحديد بما بعد التشريع على الأفضلية كما في مناسك السيد الأستاذ دام الله ولعل مستنده هو قرينية النص على الظاهر بمعنى أن ما دل على المانع من صوم أيام التشريق ظاهر في الحرمة بينما ما دل على الترخيص في صوم يوم نقش صريحا في الجواز فمقتضى قرينيه النص على الظاهر حمل ما دل على المنع على الافضليات بل يعني افضليه ما بعد ايام التشريد وهذا مبني على أن الأمر المولوي على أن الأمر بتأجيل الصوم لما بعد التشريق أمر مولوي وأما إذا قلنا بأنه قلوا ارشاد لشرطيه إرشاد لشرطية كون الصوم بعد التشريق فلا مجال لهذا الجامع وعلى فرض استقرار التعارض كما هو الظاهر فالمرجع المطلقات الناهي عن صوم أيام التشريق كمعتبرة معاوية حديث اثنين ثابت اثنين من الصوم المحرم والحمد لله رب العالمين ما زلنا فيه يعني هذه منها